بسم الله الرحمن الرحيم بنا ويخواي بخشن دي مهربان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أسنق من بو آسود وقشاد نكرديت ودا من قرد أو بارقراني كپش تيزور قرس کرد ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسر ونعو نعو بانكت من بوبرس کردیتوا براستي لغال همو تنگانيك دا خوشي و آساني دا باقمان لراستي دا لغال همو تنگانيك دا خوشي فإذا فرعت فصبو إلى ربك فارغ إن ذا كلكاري جو توا <تصفيق> خد من دوب كبكاري شتروا و جارد كانت